بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قرأ بسم الله بيك الذي خلق يا الله قال الانسان من اقرأ ربك الأسر ديه... لازم يعني... على السيط سلسن... الخلف لازم عدها تاني نزل اه... على حوض النادي اللعبة... لا لازم نعدها تاني بساعة... <تصفيق> أه... الله الرحمن الرحيم قرا رب باسم ربك الذي خلق الله عليه صل <الصلاة> قَالَ إِنَّ الْإِنْسَانَ مِن نَّعْمٍ عَلَيْكُمْ إِنْ كُهُو وَبُكْنَ أَكْرَمُ يقول <تصفيق> بسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق <تصفيق> اقرأ باسم ربك الذي خلقه خلق الإنسان من عليك اقرأوا ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلقه الحضره النبي اركبوا بيشطوا من عالم اورقل الانسان من عالم خلق انسان من عنكم اقوا وربكم وربك لك وربك اقوا اللهم اكبر بسم الله الرحمن الرحيم قرا الله اكبر <تصفيق> الله اكبر الله اكبر إكرام اسم ربك الذي خلقك الله يا حبيبي خلق الانسان من علق الله يا حبيبي خلق الانسان من علق خلق الانسان من علق الله إكرام Ora m'ocla, ora m'bocala, ora الله الله الله رايح من الاخر الدنيا من الصعيد اي الذي ينهى ما رأيت إن كُنَّا لَنَا لَمْ يَعْنِتْ لَنَا تَعَنَّ بِنَصِيَّتِنَا نَصِيَّتِكَ كَذِبَتْ لا إِلَهَ إِلَّا الله نعم أَوْ لِيَدْعُونَا دِيَارُهَا Go